ثلاثة وعشرون استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم أجري حواراً مع أصدقائك في الصف مرحباً اسمي فاطمة مرحباً اسمي علي من أين أنت؟ أنا من أنقرة ومن أين أنت؟ أنا من إزمير